بسم الله الرحمن الرحيم الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون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 أَلَن يَأْتِيَنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أرسلنا قبلك قَبْلَكَ رجالا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ كنتم كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وما جعلناهم جسدا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون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 قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال من ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون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 ووهبنا له لَهُ ويعقوب وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً جعلنا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ يهدون يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا فعل الخيرات فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 وأيوب إذ نادى ربه أني مس لي الضر وأنت فَاسْتَجَبْنَا الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وَمِثْلَهُمْ أهله ومثلهم معهم رَحْمَةً من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب فظن أن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنك